مِنْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاذ الله ورسوله ولو كانوا أبا أو أم أو أبنا أو أم أو إخوانهم أو عشيرتهم